ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أوان الذهب والفضة لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء يقول. عقد الشيخ هذا الفصل ليبين لنا ما يجوز لنا أن نستعمل من الأواني وما يحرم فلقد ذكر الشيخ أن الأواني عبارة عن وسيلة هذه الوسيلة يستطيع الإنسان أن يشرب فيها يستطيع الإنسان أن يأكل فيها وأن يغتسل وأن يتوضأ وما شابه ذلك فما حكم الاستعمال بشكل عام؟ كل أنواع الأواني أي من المواد المصنوعة فيها يحل للإنسان أن يستعملها إلا إذا كانت مصنوعة من آنية الذهب أو من الفضة عند ذلك يحرم علينا أن نستعمل شيئا منها. كيفما كان الشك ومعنى يحرم علينا مهما كان ذلك الأمر صغيرا أو كان كبيرة فلا نستعمل كأسا ولا فنجانا ولا مرودا ولا خاتما من الذهب. فلذلك من مسألة الحل سنأتي إلى التفصيل ما بين المرأة وما بين الرجل أما من حيث الاستعمال فكل أنواع الأواني حلال إلا ما استخدم من الذهب أو من الفضة فقال الشيخ في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز بدأ بالأول ما هو الأول المحرم فنبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة ونحن نعلم أن الضرورات تبيح المحظورات فلو لم يكن مثلا لو عطش الإنسان وأراد أن يأخذ شيئا من بئر ولا يوجد أمامه إلا كأس من فضة أو كأس من ذهب فأراد أن يخرج الماء من البئر فيهما فهذا يعتبر استعمال وإلا إذا لم يستعمل هذه الآنية ولا يوجد عنده شيء آخر سواها وإلا يموت عطشان عند ذلك الضرورات تبيح المحظورات وأنت تستطيع بذلك أن تقيس على هذه المسألة مسائل كثيرة أو دعت الضرورة الطبية أحياناً كأن يقول الطبيب إن المرواد يعني وهو ما يدخل في المكحلة وهو الذي يتأهل به الإنسان ينبغي أن يكون من أحد هاتين من أحد هذين المعدنين عند ذلك لو كان أمر للضرورة يصير إلى هذا الأمر لا مانع من ذلك سلامة لصحة العين. ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة هذا الشيء أي شيء كان حتى ولو كانت إبرة نعم حتى ولو كانت إبرة أو كانت خلالا يخلل به الأسنان أو كانت مقحولة يقتحل فيها في عينه أو كانت ملعقة يأكل بها أو كان مشطا يترجل به إلى غير ذلك من الأنواع حتى ما كان يستعمل مما يسمى بالقمقم والذي يجعل فيه شيء من ماء الزهر مثلا وزع فيه في المناسبات إن كان من ذهب أو كان من فضة فإنه حرام قال استعمال شيء من أواني الذهب والفضة أما إذا كان من غير أواني الذهب والفضة ولو فاقت القيمة أضعافا مضاعفا كأن كان ذلك الكأس من ياقوت مثلا فهل يحرم على الإنسان المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يشرب فيه لا لا يحرم عليه كما أنه يحرم استعمالها لو كان الإنسان صائغا فقيل له صغ لنا ملعقة من الذهب هذه الملعقة من الذهب لا يجوز أن يستعملها رجل ولا يجوز أن يستعملها امرأة فإننا نقول أخذ الصياغة على استعمال أو تصنيع ملعقة أو مرود ونحن نعلم أن هذا لا يصح فإنه حرام طيب ما حكم من جاء إلى آنية من ذهب أو فضة من باب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكسرها لم يأخذها الذهب له قيمة الفضة له قيمة لكن أبطل هذا الشكل فكسرها وترك قيمتها لصاحبها هل عليه من غرم في هذا الأمر أم هو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر لا, لا غرم عليه أيضا كما أنه لا يغرم بكسر آلات الملاهي. قد يقول بعض الناس إننا نعظم مساجد الله تبارك وتعالى فهل يجوز لنا أن نجعل شيئا من الذهب والفضة على الجدران أو في السقوف كذلك لا يجوز كل شيء إذا جعلت عليه النار وبعد ذلك تساقط منه الذهب هذه هي العلامة الفارقة يعني قد يقول الإنسان فما حكم الطليب الذهبي نقول إذا عرضناه على النار وتساقط منه الذهب فهذا يدل على حرمته وإذا لم يتساقط منه الذهب فيدل على حله يعني لو جئنا بنار على قطعة معدنية ثريا مثلا فهل يتساقط منها نقاط من الذهب أم هذا يتبخر ويذهب في الجو سؤال فإذا تساقط منه الذهب تناقض عند ذلك نقول هذا حرام أما إذا كان قليلا فإنه من القليل جدا جدا لا يوجد عندنا معدن قابل للتصفيح والتطريق والمد الكثير مثل الذهب فإنهم قالوا إن جرام واحد من الذهب من الممكن أن تصنع منه خيطا يبلغ أكثر من ألف متر جرام واحد من الذهب تستطيع أن تجعل منه خيطا أكثر من ألف متر فما رأيك إذا تم الطلي فإن هذا ربما لا يجتمع منه إلا الشيء النادر جدا فأما ما يجعل طليا للمعادن فلا يجتمع غالبا منه شيء وإنما يخرج في الهواء هكذا ويتطاير. قال لا في أكل ولا في شرب. يعني الاستعمال أكل شرب لبس يعني الأكل والشرب مثل الكأس الصحن طنجرة كفكيء إلى غير ذلك والله إبريق كأس كل ذلك لا يصح. استعمال أن تكون النظارة التي يلبسها من الذهبي. أو أن تكون الساعة التي في يده من الذهب هذا نوع من أنواع الاستعمال قال ولا غيرهما أحيانا قال أنا ما أكلت وشربت لكنني تقربت إلى الله عز وجل فتوضعت نقول له وضوءك صحيح واستعمالك للآنية حرام نعم أو مثلا أراد أن يطهر مكانا فطهرها بأنية من الذهب أو بآنية من الفضة، كذلك هذا أمر حرام. قال وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال. قال والله أنا عندي بترينا بالبيت حط فيها كم صحم من ذهب أو كم آني من الفضة وبعد أباريق من الفضة أباريق من الذهب لكن ليست للاستعمال وإنما للتمتع بمنظرها كذلك استعمالها واتخاذها سيان أن يتخذ الإنسان إبريقا أو أي أداة من الذهب فقط من أجل أن يستلذ بالنظر فيها فعند الإمام الشافعي أيضا إن ذلك حرام حرام للاستعمال وحرام الاقتناء كذلك ننظر إلى مسألة من المسائل ما حكم بيع الحرير مثلا الحرير صحيح يحرم على الرجل أن يلبس الحرير لكن من الممكن للمرأة أن تستعمل الحرير ما يحرم على الرجل استعمال الحرير لكن إذا دعت الضرورة كحكة وجرب وقمل ومشاكل ذلك فإنما يصح أن يلبس الحرير لذلك بيع الحرير جائز لكن هل يصح بيع آنية الذهب والفضة؟ أيضا لا يصح بيعهما كما لا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما أما إذا اشتراها من أجل أن يصوغ منها يعني كان هناك عند واحد آنية وأراد أن يتخلص منها فاشتراها صائغ ليصوغ منها حلية لامرأة أو دراهم أو دنانير فهذا شيء جائز ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء عليه حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار فإذا حصل شيء كما ذكرت آنفا إذا عرضناه على النار فإن النار هي التي تميز الذهب عن غيره فإذا انفصل الذهب وأخذ يتناقض ولو نقطة واحدة عند ذلك نقول هذا إناء لا يصح استعماله أما إذا لم يتناقض منه شيء فإنما يصح استعماله ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت هذا الشيء يحولنا إلى مسألتين اثنتين أولا الأواني إما أن تكون لمسلمين وإما أن تكون لكافر ولقد غنم المسلمون كثيرا من أوان الكفار فأخذوها واستعملوها ويسن عندما يأخذ الإنسان شيئا من أوان الكفار أن يغسلها فربما كانوا قد استعملوا فيها شيئا نجسا كأن طبخوا فيها خنزيرا أو شربوا فيها خمرة فيسن لنا عند ذلك أن نغسل هذه طبعا نحن لم نتحقق لذلك قلنا يسن غسل الأواني والثياب إن كانت من الكفة أما إذا تحققنا وجود خنزير أو كلب فيها أو ما شاكل ذلك عند ذلك يجب غسلها سبع مرات إحداهن بالترى المجوس مثلا يتقربون بالغسل بأبوال البقر فلو أخذنا منهم آنية فما الحكم في ذلك أيضا ينبغي علينا أن نغسل هذه الآنية من أبوال البقر التي يتقربون فيها هم إلى الله عز وجل بشكل من الأشكال ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة يعني ولو كانت هذه الأواني نفيسة كإناء ياقوت يعني أحيانا يأتي بعض الناس من صناع الزجاج فيصنعوا آنية فاخرة جدا فربما تفوق قيمة الصنعة أضعاف مضاعفة من قيمة الزجاج وهذه القيمة يعني لها شأن بين الناس فهل يحرم استعمالها؟ لا لا يحرموا استعمال ننتقل إلى مسألة أخرى قال ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراها أو صغيرة عرفا لزينة كرها أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي نحن في هذا البحث لا بد أن نبين شيئا كان الناس سابقا ليس عندهم هذه الأواني، هذه اللصاقات التي تستعمل في أيامنا هذه فمثلا لو انكسر إناء عند واحد من الناس ماذا كان يفعل فيه؟ كان يقوم بتضبيبه والتضبيب هو انكسر الإناء مثلا قطعتين كانت هناك صنع في البلد تسمى التخريز الناس بحوله لكلمة تخريز هي تخريس ومعنى ذلك أنهم يأتون إلى الإناء فيثقبون بآلة حدة هذا الإناء من طرف الكسر من هنا ومن طرف الكسر من هنا ثم يأتون بخيط هذا الخيط ليس خيطا من غزل وإنما الخيط من معدن قد يكون من حديد قد يكون من فضة قد يكون من ذهب ما حكم هذا الخيط فإنهم يدخلونه ما بين هذه الثقوب وبعد ذلك تخرج القطعة التي كسرت قطعة جميلة من جديد وقد قامت بها صنع جديدة وهي صنعة التخريص وهي لم وجمع هذه القطع المكسرة مع بعضها البعض بوصلها بخيط معدني أولا نقول إن استعمال خيط الذهب حرام قولا واحدا ما كانت صغيرة كانت أو كبيرة والمعادن كلها تحل لكن الناس غالبا ينظرون إلى المعادن أنها يتتعرض لها الصدأ مثلا الحديد يصدأ النحاس يصيبه زنجار هكذا فيؤدي إلى التسمم إذا كانت الآنية تستعمل لشرب أو لأكل إذا تجه كلهم إلى الفضة باعتبار أن الذهب حرام فما حكم هذه الضبة إذا كانت من الفضة يعني هذا الخيط الذي وصلنا فيه قطعتين مكسورتين إلى بعضهما البعض هذا يسمى ضبه نعم فما حكمه وكان الإناء إذا كسر وضب وعرض في السوق ربما لصنعة عظيمة في التضغيب يأتي بسعر أكبر من كونه سليما وهذا الأمر ما كان مستمرا إلى يعني عشر خمستعشر سنة سابقة من الممكن كان هذا الأمر مستمرا الآن تقريبا شذه قرض طيب ما حكمه؟ وما حكم هذه الآنية التي نستعملها؟ نحن ننظر في التقسيمات العقلية هذه الضضة إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة. هي حالتي وإما أن يكون هذا التضبيب للحاجة وإما أن يكون للزينة. صار عندنا احتمالين، احتمالين مضروبين باحتمالين صاروا أربعة احتمالا. فنبدأ بالكبيرة إما أن تكون لحاجة وإما أن تكون للزينة والصغيرة إما أن تكون لحاجة وإما أن تكون للزينة هذه أربع احتمالات نبدأ بالاحتمال الأول إذا كانت الضبة كبيرة للزينة فقط لا في شيء في الإناء قام ضببوا وضعوا على مثلا له مثل شكل أدان أحياناً بتكون لمشربية وضعوا عليها خيوط من الفضة كثيرة من أجل أن يتحسن شكلها هذه الضبة كبيرة لكنها ليست للكسر وليست للحاجة وإنما من أجل أن أو المكان الذي يشرب منها إنما جدل بشيء من الفضة فصار الاستعمال يأتي إلى الفم لماذا تستعملون ذلك؟ قالوا إنما نفعل ذلك للزينة نقول هذه, هذه الخصطة الأولى وهي أو القسم الأول إنه حرام. نأتي إلى قسم آخر انكسرت عدة أماكن ليست هذه الضبة صغيرة وإنما صارت كبيرة وذلك من أجل أن نسيطر على كل القطع المكسورة مع بعضها البعض فما حكم هذه الضبة الكبيرة لكن للحاجة هل يمكن أن يكون أصغر منها من الممكن ولكنهم من أجل أن يثبتوها أكثر كبرت هذه الضبة عند ذلك نقل باعتبارها للحاجة فإنها مكروها انتهينا من الكبيرة الصغيرة ضببوا هذا الإناء بضبة صغيرة لكن للحاجة انشعر هذا الإناء فقاموا إلفتين ثلاثة أربعة بشكل وردة بشكل كذا عقدة نجمة إلى غير ذلك قاموا فضببوا لكن هذه الضبة صغيرة لماذا للحاجة حتى لا ينكسر الإناء ويستمر في كسره فإن هذه مباحة نعم إذا كانت للحاجة أما إذا كانت للزينة فهي مكروهة هذه أربع حالات تكلمنا عنها الحالة تلو الحالة ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة إذا قلنا إذا كانت الضبة من ذهب قولا واحدا في كل أشكالها أما إذا كانت بالفضة يحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فإن كانت كبيرة لكن لحاجة جاز مع الكرهة أو صغيرة عرفا لزينة كرهت أيضا أو لحاجة فلا تكره أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه الإمام النووي سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة كانت لزينة كانت لحاجة بكل الأنواع حرام والسبب فيها أن هذا الأمر إنما يكون للتكبر ويكون للخيلاء فهذا أمر منعنا الإسلام منه. طبعا بالنسبة للحلي، بالنسبة للمرأة، فلها أن تتحلى بكل أنواع الذهب والفضة. أما الرجل فمن الممكن أن يتخذ خاتما وهذا الخاتم لا يزيد يعني على المقدار المعلوم، أما أن يشك في أيديه. كما نرى اليوم كثير من الشباب خاصة يعني من الناس الذين يأتون إلى بلادنا وقد جعلوا خواتم كبيرة ربما بلغت ستة أو سبع خواتم في يد الرجل الواحد وهي كبيرة فهذا لا يجوز لأن الأمر إن اكتفينا به في العلامة والأصل هل الخاتم يستعمل وهل هو مسنون بشكل مطلق أم الخاتم لمن يتخذه خاتما؟ كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم فلا قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره لا يتخذ خاتما ولكن بعد أن قيل له إن الملوك والرؤساء عندما تخاطبهم والأمراء فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم هذا الكتاب يحتاج إلى ختم فلذلك اتخذ خاتما وكتب على هذا الخاتم ثلاث كلمات بدأ فيها من الأعلى الله رسول محمد فتقرأها من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله ولكن لتعظيم اسم الله عز وجل جعله في الأعلى فكان إذا انتهى من كتابه ماذا فعل ختمه بخاتمه صلى الله عليه وسلم القاضي الأمير الوزير يحتاج إلى هذا فهل يحتاج إليه غيره؟ بعض العلماء عمم في ذلك فقال الأصل في التختم السنة فأخذه على إطلاقه وقال إنه سنة وبعضهم اكتفى في مسألة العمل به فقط هذا شيء انتهينا بذلك من الآن وبعد ذلك ننتقل إلى فصل آخر قال فصل في استعمال آلة السواك السواك سنة من سنن الإسلام وسنة من سنن الوضوء ولذلك قال الإمام العمريطي سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض هذا السواك هو عبارة عن أي آلة من الآلات التي نأخذها من الخشب فأفضل أنواعه الأراك والأراك هو عبارة عن شجر ينبت في الحجاز وهو من أحسن الأنواع التي تستعمل في الفذ ويمكن أن نأخذ من أي غصن شجر من الصفصاف ومن الزيتون أن نأخذ عودا وبعد ذلك يصبح بالنسبة إلينا سواكا ولكن الإنسان بالنسبة إلى أعضائه فإن السنة فيها أن يغسلها وأن يدليكها في الوضوء لكن ماذا يفعل بالنسبة لفمه؟ يستعمل السواك والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا السواك هو سنته وسنة الأنبياء الذين كانوا من قبله إذا هذه الشريعة الشريعة القديمة فشرائع الله تبارك وتعالى تنطلق من مشكات واحدة وهي المحافظة على الإنسان والمحافظة على فمه وعلى رائحته قال وهو من سنن الوضوء يعني لو أردنا أن ننظر هناك سنن قولية وهنالك سنن فعلية فمثلا أن يقول الإنسان شيئا في مثلا أن يتلفظ فنيا ليساعد القلب هذا شيء من الأقوال ولكن عندما يقوم بالاستياك بهذا العود في فمه أثناء الوضوء فهو سنة من سنن الوضوء قال ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه يعني إذا كان هذا العود من هذا الشجر المخصوص بالحجاز أو في أي مكان يخرج فيه فإنه نبت طيب جيد الرائحة يستعمله الإنسان ولقد ذكره سيدنا علي عندما وجد هذا السواك في فم السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال له حظيت يا عود الأراك بثغرها ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت, في لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك يعني لقد غار السيد سيدنا علي رضي الله عنه على السيدة فاطمة من عود الأراك الذي كان في فمها وقد امتدح الأراك كثيرا حتى قال العلماء فيه مقارنة بينه وبين تلك الشجرة الخبيثة التي يستعملها بعض الناس وهي الدخان فقال ما وجد مرض من الأمراض التي يكون في الدخان إلا وكان في المقابل شيء في السواك ومن جملة ذلك أنه يزيل القلح الموجودة في الأسنان وإنه ينظفها وإنه يعطي النكهة الطيبة حتى قالوا في آخر الأمر إنه يذكر بالشهادة عند الموت لماذا تستعمله؟ فالاستعمال فيه إنما يكون سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما يفعل بعض الناس أن يجعل السواك في فمه ويمشي في الطريق فليس هذا من السنة بل هذا من العادات القبيحة ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك فإن هذا الأمر هو عبارة عن تنظيف للأسنان ولينظف ينظف الإنسان فمه أمام الناس وفي الطريق ولذلك إما أن يستر ذلك بيده وإما أن يجعل ذلك في, يعني في بيته وهنالك بعض الفقهاء من يمنع أن يظهر بذلك أمام الناس على كل حال إذا كان الأمر عند الصلاة فما عليه إلا أن يتلطف أو علم قرب أمره من الصلاة فربما يستاك في بيته ويأتي وذلك جمعا بين أقوال الفقهاء جميعا وقالوا في المقابل مثلا كما أن السواك يذكر بالشهادة عند الموت كذلك الدخان ينسي الشهادة عند الموت تكلمت مع بعض إخواني في هذا الأمر فذكر لي وهذا شخص كان من داريا فذكر لي قصة قال وقعت في بيتي عندما ذكرت له أن الدخان ينسي الشهادة عند الموت قال حصل هذا مع جدي فكان يطلب الدخان كثيرا في مرض موته وأخذ آخر ما أخذ سيجارة وبعد ذلك وقعت منه فاحترق الغطاء الذي عليه ومات مع يعني في نهاية حياته حرقا وكان يطلب هذا بسبب الدخان الذي تناوله آخر شيء وكان عبرة لمن أراد أن يعتبر في ذلك ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائل كما قال سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزواج. لماذا للصائم بعد الزواج مكروه؟ يقول عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ربما أنتم تكرهون هذه الرائحة التي تخرج من فم الإنسان هذه أطيب عند الله من ريح المسك وهذه دليل على العبادة فإذا أراد أن يستاك لو كان ننظر هنا في هذه المسألة هل الرائحة تخرج من البطن أم تخرج من الفم وهل السواك هو الذي يزيلها فإن كانت تخرج من الفم والسواك يزيلها عند ذلك نقول إن السواك مكروه لأنه يزيل هذه الرائحة التي تتعلق بعبادة الصيام أما إذا كان من البطن وتخرج رائحته من الفم ولا علاقة للسواك في ذلك فلا يكره نعم إلا بعد الزوال للصائم فرضا يعني كان صيامه أو نفلا وتزول الكراهه بغروب الشمس واختار النووي عدم الكراهه مطلقا كما قلت عندما رجح أن الرائحة إنما تخرج من المعدة ولا تخرج من الفم واختار النووي عدم الكراهه مطلقا وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابه من غيرها أحدها عند تغير الفم من الأزم الإنسان المدرس مثلا والمتكلم الناصح نعم عندما يتكلم كثيرا أحيانا يشعر بأن فمه يطبق على بعضه البعض أو الدارس مثلا في بعض الطلاب يدرسون بصوت مرتفع عند ذلك يرى أن الجفاف الذي حصل في فمه أنه قد يطبق الفم على بعضه البعض ماذا يفعل؟ يستجلب ريقه عندما يأخذ السواك ويستاك عند ذلك يرتاح ويجدد أمر الكلام من جديد هذا هو الأزم أو ربما يكون ذلك من سكوت طويل أيضا بسبب السكوت الطويل وجد جفافا في فمه نعم وقيل ترك الأكل أيضا وإنما قال وغير و... نعم قال عند تغير الفم من أزم وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل من ذي ريح كريه أكل ثوما أكل بصلا أكل أي شيء يريد أن يغير رائحة فمه ويريد أن يزيل ذلك الأمر من فمه فإنما يستعمل بذلك خلالا ويستعمل أيضا السوا. قال وغ من ثوم وبصل وغيرهما والثاني عند القيام الاستيقاظ من النوم. فيبدأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظف فمه في السوا. كذلك عند إرادته القيامة إلى الصلاة وكانت الصلاة سنة أو كانت فريضة أو كانت نفلا مطلقا كيفما كانت هذه الأشياء المذكورة الثلاثة أكد عليها وشدد عليها في استعمال السواك لكن هناك أشياء كثيرة إصفرت أسنانه يعني <تصفيق> احتاج إلى تنظيفها إلى غير ذلك فذكروا أشياء كثيرة من الأفضل أن يستعمل فيها ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات أراد النوم أراد الوضوء أراد الحديثة أراد دخول الكعبة أراد دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل إلى بيته أراد أن يقرب من زوجته أراد يعني السفر أراد أي شيء فإنه يستحب له السواك قال كقراءة القرآن واصفرار الأسناء ويسن أن ينوي بالسواك السنة يعني نفس الشيء لو أراد أن ينظف الأسنان فقط من أجل المحافظة على أسنانه لا يأخذ ثوابا ولا يأخذ أجرة أما نظف أسنان وقال إنني أقتدي بذلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي علمنا كيف يكون الإنسان يعني نظيفا فعد ذلك يأخذ يعني الأمرين معا أما الأمر الأول فهو اقتداءه برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني حصول الطلب الذي يريده من نظافة وغيرها ويسن أن ينوي بالسواك السنة وأن يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه طبعا كل الأشياء الطيبة المباركة يبدأ الإنسان فيها من الجانب الأيمن وأن يمره على سقف حلقه أحيانا بعض الأشياء التي تلصق بسقف الحلق أو على اللسان فهذا الإمرار إن كان إمرارا لطيفا وكذلك على كراس أدراسه فهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم. بهذا ننتهي من الآنية ومن السوى وبعد ذلك سنبدأ في أول عملية من عمليات الطهارة ألا وهي الوضوء نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على طلب العلم وأن نحافظ عليه والحمد لله رب العالمين